يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكنوا واشربوا ولا تصرفوا إنه لا يحب المسرفين قُلْ مَنْ حَرَّمَ مَغْنَمَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَقَيَّدَاتٍ مِنْ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ كُلٌّ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ قل إنما حرم ربي الفوائش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا يَأْتِيَكُم مَّوْتِيَّاً لَكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ نارهم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى ينالهم نصيبهم من الكتاب فَإِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يكَفّونَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَجْعَلُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ